يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحِلُّوا شعائر الله وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَامَ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ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 حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهله لغير الله به والمنخنقه والموقوده والمنخنقه والمتردية والنطيحه وما أكل السبع إلا, وما أكل السبع إلا ما زكين وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأذان ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم مخشون اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم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 اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أُوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات, والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أُوتوا الكتاب من قبلكم إذا والمحفَنات نا أجورهن محصنين, محصنين غير مسافحين ولا متخذين أخذاب، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. يا أيها الذين آمنوا إلى قمتم إلى الصلاة فاغسنو وجوهكم. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى او على سفر أو جاء أحد منكم أو جاء أحد من أنكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ما أو لمستم النساء فلم بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج يريد ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وإيثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور. يا مدى ايها الذين امنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم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 ولو دخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل فبما نقضي إنساقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسيا يحرفون الكلمة عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به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 ما به فاغرينا بينهم العداوه والبغضاء الى يوم القيامه وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون يا ماذا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم كنتم تخفون من الكتاب يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رقوانه سبول السلام ويخرجهم من الظلمات إلى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 إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى وما إنا لن ندخل أبدا ما داموا فيها فالهب, فالهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون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 واتل عليهم نَبَأَ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أَحَدِهِمَا ولم يتقبل من الْآخَرِ قال لأقتلنك قال إِنَّمَا يتقبل الله من المتقين لئن بسطت الي يدك لتقتلني ماذا انا بباسطه يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين اني اريد ان تبوء اسمي واسمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين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 ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم ثم كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يُقتلون ان يقتلون او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او تقطع من خلاف الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم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 ما في الأرض جميعا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليستدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب اليم يريدون ان يخرجوا من النار يريدون أن يخرجوا من النار يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجينها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا ايديهما جزاءا بما كسبا جزاءا من الله والله عزيز حكيم. فمن تاب من بعد ظلمه وَأَصْلَحَ فَإِنَّ الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعلب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير اعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا لا يحزن كالذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعض مواضعه يقولون إن اوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا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 وماذا أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفروا, بما استحفروا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس وخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم في هذا ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف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 إنما يريد الله أن يصيب ببعض ذل به وإن كثير من الناس لفاسقون أفحكم الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِظُلُمِيٍّ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 فَأَتَوْرَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخَسَاءَ إِن تُصِبْنَا دَاءً فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيَشْفِيَنَا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نادمين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 من يرتد منكم عنده فسوف يأتي الله بقومه يحبهم, يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لوم لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء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 قبل وأن, أكثركم وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بسر من ذلك مثوبه عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير, وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت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 لبيئ سما كانوا يعملون، لو لا ينهأهم الرّبانيون والأحبار وانقحو لهم الإثم وأكلهم السُّحْت. لبيئ سما كانوا يصنعون. وقالت اليهود يا لله مغلول، غلَّت أيديهم والعين بما قالوا، بل يداهم بسُوطتان، بل يداهم بسُوطتان. ين وإنفقوا كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيالا وكفرا وألقينا بينهم العباوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أضفأها الله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 الذين كفروا منهم عذاب أليم افلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقا كانا يأكلا للطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون قل أَتَعْبُدُونَ من دون الله مَا لا يبلك لَكُمْ ضررا ولا نفعا والله هو السميع العليم قل يا أَهْلَ الْكِتَابِ الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل لعنى الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم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 لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم ودة للذين آمنوا الذين قالوا إننا نصارى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسْتِيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا سَمِعُوا مَا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ من مِنَ الدَّمْعَ عرفوا من الحق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 وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا ذؤلاء ذئك أصحاب الجحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا وَطَيْبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الذي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ باللغو فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَا تِيُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانِ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 يا أَيُّهَا الذين آمَنُوا إِنَّمَا الخمر وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ والأزلام لجذم من, من عمل الشيطان فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ لعلكم تفلحون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 فان توليتم فاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعنوا إذا, اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين يَا ذَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُونَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ لَيَبْلُونَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ تَنَالُوا أَيْدِيكُمْ حُكُمْ لِيَعْنَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُوا بِالْغَيْبِ فَمَنْ اَعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ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 أو كفارة طعام مساكين أو عدن ذلك صياما ليذوق وبال امره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسياره وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلازائد ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وأن الله بكل شيء عليم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 وَإِذَا قِيلَ لهم تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنْزَلَ الله وَإِلَ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاءُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ يَا هَذَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لا يضركم من ضل اذا اهتديتم الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا ذا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان دواعج منكم اثنان ستظهران من غيركم إن أنتم, ضربتم في الأرض ان انتم ضربتم في الارض فاصابتكم مصيبه الموت تحبثونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهاده الله انا اذا لمن الاثنين فإِنْ نُثِرَ على انهما استحق قاثما فاخران يقومان مقامهما فاخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الاوليان فيقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما وما اعتدينا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 يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام غيوب إذ قال الله يا عيسى عَلَيْكَ مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إِذْ أيدتك بِرُوحِ القدس, القدس تكلم الناس في المهد وكهلاء وَإِذْ علمتك الكتاب وَالْحِكْمَةَ والتوراة والإنجيل وَإِذْ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وَإِذْ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئت بالبينات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 قال الله اني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا فمن يكفر بعد منكم فإني اعذبه عذابا لا اعذب احدا من العالمين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 فَلَمَّا تُوُفّيتَ كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ إِن تُعذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ قَالَ اللَّهُ هَذَا يَوْمُ أَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ